و موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله الحسنى الغرور الرحيم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 م ن ه شجر و س م و ن ينبت لكم ب ه النابلسي ز ز ر ع و و ا ل ي ت و للعلوم يتفكرون وسخر لكم الاسلاميه ل ل ن ر و م م ل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 ل اسماء جرم أن الله م م ا ا ن ل ربكم قالوا ح س ي ر ن ليحملوا أ ومن ز ا ا ا ر ك اوزار ل ق ي ا م ة م ن أ و الذين يضلونهم بغير علم أ ل ا ساء ما ي ذ ر و ن قد مكر الذين من قبلهم ف أ ت ى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم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 ت و س و ع ه ا ل م ل ا ئ ك ة ط ي ب ي ق و ل و ن س ل ل ا م ع ي ك م للعلوم و بما ا ل م ا ك س ل ا م ي ك كذلك فعل الذين فعل م ن قبلهم و م ا ظ ل م ه النابلسي ل ل ه و ك ك ن و ا أنفسهم ل ا ع م ل و ا وحاق ب ه م م ا ك ا ن و ا به ي س ت ه ز و ن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 قبلك إلا إ رجالا ل نوحي ه م و س أ ل و ا أ ه ل ا ل ذ ك ر إ ن كنتم ل ا تعلمون ب ا ل ب ي ن ا ا ت و للعلوم ا ل ذ ك ر لتبين ل ل ن ا س ما ن ز ل إ ل ي ه م ولعلهم ي ت ف ك ر و ن افامن الذين مكروا السيئات أ ن يخسف الله بهم الارض أو يأتيهم, العذاب او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين او ياخذهم على تخوف فإن ر ب ك موسوعه ل ر ؤ ف رحيم ل م ي النابلسي إ ى ق الله من ء يتفيأ ظ للعلوم ا ه ن ا الاسلاميه ج د ل ه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 م ا ه و إله واحد فإيايا وله ل فارهبون واحد في ما س م ا و ا والأرض ت و ل ه ا ل د ي ن و ا ب أ ف غ ي ر ا ل ل ه ت ت ل و ن و م ا بكم من نعمة فمن ا ل ل ه ث م إ ذ اسماء م الله ا ل ح و ن إذا الضر كشف ك ع ن م إذا فريق منكم بربهم ر ي منكم ك ش و ن ل ي ك ف ر و ا ب م ا آ ت ي ن ا ه م فتمتعوا ب ل س ي للعلوم و ن ن الاسلاميه موسوعه ا ل ب ن ا ت س ب ح ا ن ه و ل ه م ما ي ش ت ل ع ل و إ ذ ا بشر أ ح د ه م ب الاسلاميه أ ن ث ى ت ا ر ى م ن ا ل ق و م م ء الله الحسنى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 فزين ل ه م النابلسي ش ي للعلوم ه ا الاسلاميه ي ل ا اسماء ل الله الحسنى و والله أنزل م ن ا ل س م ماء ا ء ف أ ح ي و ع ه النابلسي ذ للعلوم ك آ ي ق يسمعون وإن لكم في لكم وإن الاسلاميه أ ع من موسوعه ا في ا ل ل ب ن ا خ ا ل ص س ا ئ ي ل ل ش ا ر ب ي ن و م ن ث م ر ا ت ا ل ن خ ي ل و ا ل أ ع ن تتخذون ب م ن ه س ك ر ا ورزقا ح س ن ا إن في ذ ل ك ل آ ي ة ل ق يعقلون و م ح س ن ى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 ف ب ن ع م ة الله ي ج ح د و ن و ا ل ل ه ج ع ل لكم م ن أنفسكم أ ز و ا ب و ج ع ل ل ك م من أ ز و ا ج ك م بنين من وحفدة ورزقكم ا ل ط ي ب ا ت أ ف ب ا ل ب ا ط ل ي ؤ م ن ن وبنعمة و هم الله ي ك ف ر و ويعبدون ن من موسوعه ن ا فلا النابلسي أ ع للعلوم وأنتم ا م ن ا ل م ا س ل ا م ي ق د ر على شيء م ن رزقناه منا رزقا ه حسنا ف و ينفق منه س ر ا و ج ه ر ا ه ل ي س ت غ و ن ا ل ح م د ل ل ه ب ل أكثرهم ل ا يعلم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 سكنا وجعل لكم, وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن, ومن اصوافها واوبارها واشعارها أ اثاثا ل ك م مما ا خلق ل ظ و س و ج ع ل لكم من النابلسي ج ب ا ل أ ك ن ا وجعل لكم تقيكم الحر ر ا للعلوم تقيكم الاسلاميه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 ربنا ه ؤ ل ا ء ش ر ك ا ل ن ا ا ل ذ ي ن كنا ندعو من دونك ف أ ل ق و ا إ ل ي ه م ا ل ق و ل إ ن ك م ل ك ا و و ن أ ل ق و ا إ ل ى ا م ي ه اسماء الله م م ا كانوا ي ف ت ر و ن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 وجئنا ب ك ش ه ي د الهدى ع ى ؤ ل ا شركه دعويه غير ربحيه ذات م ل م ي ن إن ا ل ل ه ي أ م ر ب ا ل ع د ل والإحسان و إ ي ت ا وينهى ع ن ا ل ف ح ش ا ا ء و ل أ ن ك ر و ا ل ب غ ي ي ع ك م ل ع ل ك ك م ت ذ ر و ن و و أ ف و ا بعهد ا ل ل ه إ ذ ا عاهدتم و ل ا تنقضوا ل أ ي م ا ن بعد ت و ك ي د ه ا وقد ج ع ل ت م ا ل ل عليكم ه ي ف ء الله يعلم م ا ت ف ع ل و ن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 ولا ت ت ش م و ا ب ع ه د ا ل ل ه ث م ن ا ق ل ي ل الله ا ما عند الله هو خير لكم إن عند هو خ ي ر ل ك كنتم م إن ت ع ل م و ن م ا عندكم ينفد و م ا عند ا ل ل ه باب ولنجزين الذين صبغوا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه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 ق ا موسوعه النابلسي للعلوم ن ا ل ليثبت ا س ل م ي ن ن ولقد ع ل م أنهم ي ق و و ل ن إ ه م ا يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إ ل ي ه أ ع ج م ي وهذا لسان عربي مبين إ ن الذين لا يؤمنون ب آ ي ا ت الله لا ي ح د ي ه م الله ولهم عذاب أليم م إ ن اليم يختر ا ك ذ ذ ب ا ل ن لا ي ؤ ن ن و وأمو بآيات الله وأم اولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن, ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله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 و موسوعه م النابلسي غ ا ف ل و ل جرم أنهم للعلوم الاسلاميه ن ن ف ت بعدها لغفور ر ح ي موسوعه ي م النابلسي ف س للعلوم ا ل م ا س ل ا قرية كانت آ م ي ة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 ث موسوعه ت ا ب ا ل و ا ب ل س ي للعلوم ن ب ع د ه ا ل غ ا س ل ر ح ي م إ ب ر ا ه ي م ك الهدى ن أمة ش ر ل ه حريفا و ل م ي ك ن من ا ل م ش ر ك ي ن ش ا ك ر ا ل أ ن ع م ه اجتباه و ه د ا ه إ ل ى صراط مستقيم وآتيناه وإنه الآخرة في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين حسنة لمن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 ولئن ص ر ت م ل ه و خير ل ل ص ا ب ر ي ن و ا ص ب ر صبرك وما إ ل ا ب ا للعلوم ه ولا تحزن ي ه م ل ا تكفي ضيق م ا يمكرون إ ل ا س ل ا ل ذ ي ن ه م محسنون